أكلها ورفع الله جل وعلى قدر آدم وبيّن فضله على الملائكة وأسجد له الملائكة فسادت الملائكة توعية لله جل وعلا إلا إبليس أبى أبا واستكبر وكان من الكافرين وصارت الحرب المشتعلة مستعرة بين إبليس وبين آدم عليه السلام ثم قلنا بأن الله تعالى قد ابتلى آدم بلاء عظيما فأكل آدم عليه السلام من الشجرة وكان هذا البلاء بعد الأكل من الشجرة المصيبة الكبرى العظمى التي بها قد عاود موسى عليه السلام آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة ولكن قلنا رحمة الله لأن كانت تدرك آدم عليه السلام فهذه البلية وهذه المصيبة وهذا البلاء كان محفوفا بنعمتين نعمة سابقة ونعمة لاحقا لطفا بآدم يعني الدلاله عضو جدا على لطف الله بعباده جل في علاه وان الله جل ما يبتلي ليهلك بحال من الاحوال يبتلي ليمكن يبتلي ليرفع يبتلي ليكفر سبحانه وجل في أولا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب أن أمر المؤمن ان أمره كله له خير إن اصابته سراء شكر وهذا له خير وان اصابته ضراء صبر وهذا له خير قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارا له كانت رفعة له من لطف الله جل في علام فهو هذا البلاء كان محفوفا بنعمتين النعمه الأولى هو ارتقاء آدم لهذه المنزلة العظيمة بأن علمه الله في علاه اسماء كل شيء ورفعه على الملائكة وأمر الملائكة بالسجود له رفعة لآدم وتقديرا وتعظيما لأن كانت آدم عليه السلام والنعمه التي بعدها بعدما اهبط آدم من الجنة انكسر ومنذل وايضا تحسر حسره عظيمه وتالم الما جسيما فإن الله للفعلاء قد أولاه العناية والرحمة ولم يسقط عن رضبة الولاية بحال من الأحوال فتلقى آدم من ربه كلمات أوزع الله في قلبه أن ينكسر ويزل وهذا هو منطلق الرفع عند الله للفعلاء أن تشعر في عبوديتك لله للفعلاء ويستقر في قلبك عظمة ربوبية الله للفعلاء ربوبية القهر والقدرة والعزة فآدم عليه السلام أظهر خضوعه وزله وانكساره لله للفعلاء ربنا ظلمنا أنفسا أنا ظالم قال ربنا ظلمنا أنفسا وإن نتفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذه من آدم عليه السلام انكسار وذلة لله جل في علاء مع الاعتقاد التام في قلبه بالربوبية بعظمة ربوبية الله جل في علاء وربوبية القهر وربوبية القدرة وأيضا مع علمه برحمة الله وجود الله وكرم الله جل في علاء فلذلك أدركه العفو والمغفرة من الله جل في علاء فترقى آدم من ربه كلماته فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقلنا اللفتة العظيمة في الجمع بين الإسمين التواب والرحيم هذا في الأسبوع الماضي ثم أمر الله وعلا بإهباط وقلنا الإهباط الأول إما أن يكون مغاير للإهباط الثاني أو يكون على نفس الأمر الإهباط الأول وقلنا هبطه وفي الآية الأخرى قال الله جلالا فعلاء قلنا هبطه فبعض الرعام قالوا لا الإهباط الأول كان من الجنة إلى السماء الدنيا ثم الثاني كان من السماء الدنيا الى الى الارض يعني الخلاف في ذلك يسير وجبور المفسرين يرون أن الأول والثاني أن الثاني تأكيد الأول وهو إهباط واحد حدث لآدم عليه السلام من الجنة جنة الخلد كما رجحنا إلى الأرض قال الله جل أيضا يعني نقف عند هذه الآية كثيرا فإن آدم كان في رغد من العيش فكل منها حيث شدتم رغدا ولا تقرب هذه الشجرة وأيضا قال الله جل فيه إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا, ولا تضحى فهذه لا تكون إلا في جنة الخلد. فكان في رغد من العيش عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ثم نما أهبطا من الجنة كانت مصيبة وبرية. تقف عندها لما كانت هذه المصيبة والبرية كانت بسابق المعصية. لما تقدم من المعصية وهذه سنبينها إن شاء الله تفصيلا بعد لا نسب بين الله وبين عباده. بحال من الأحوال هذا خيرة خلق الله هو أبو البشر. هو الذي خلقه الله وشرفه بان خلقه بيده ونفخ فيه من روحه ومع ذلك لما اقترف المعصيه كانت العقوبه اهبط الى الارض نسى الله الألذ في علاه أني أو الزلات والسقطات والهناك شوء من عظيم إخواني الكرام من شؤم من معصية أنه طلق الجنة هربت من الجنة إلى هذه الأرض التي فيها العناء وفيها ما فيها من الكبد والتعب والجهد الجهيد ولذلك أنت لو وقفت وقفة مع هذه الآية لا تراجعت كثيرا عن معصية الله الألذ في علاه فللمعصية لا يعلمه إلا من جرب هذه المعصية وهذا الشؤم أما شؤم المعصية فكثير شؤم معنوي وشؤم حسي أما الشؤم المعنوي فإغلاق في القلب وهم وغم وحزن فان المرء يبقى ذليلا بهذه المعصية حتى يفرج الله عليه بالتوبة فذل المعصية لا يمكن ان يترك العاصي بحال من الاحوال وكما قال الامام الحسن البصري ويأب الله إلا أن يزيل من من عصاه ويأب الله إلا أن يزيل من عصاه قال الإمام قال النبي صلى الله عليه وسلم وجوء الصغار والذلة على من خالف أمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وجوء الصغار والذلة على من خالف أمر نعوذ بالله من الخذلان وخلد ظهوره في علامة كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا ولا تكون عزة إلا بطاعة الله والذل والخضوع لله لا في علامة فمن تمرد وعصى فكان في حاله حال تكؤني عصيا لله لا في قد صار على ضرب الشيطان وترك ضرب الرحمن ومن صار على ضرب الشيطان فله الذلة حتى يرفع الله لا في علامة عنه هذا البلاء فهذا كما قلنا شؤم معنوي ومنه أيضا استغلاق الفهم لو كان طالبا للعلم فوقعت منه هذه المعاصي تستغرق عليه المسائل التي يعرفها اليسير من الناس يعني المبتدئ في طلب العلم يمكن أن تنتج له مسائل أو يعرف المسائل التي تستغرق على كبير العلم من أجل المعصية المعصية تغلق الفهم والقلب والمر يؤتى الفهم بنيته إن كان نقيا تقيا وان لم يكن عاصيا لله للا علاه قال الله للا فعلان يا أيها الذين أمنوا. إن تتقوا الله شرطي ان تتقوا الله يديع لكم فرقان فرقان تفرقون فيه بين الحق والباطل والتقوى البعد ان ينأى المرء عن المعصية ويقترب من الطاعه فان من المعصية وانأى عن الطاعة يستغرق عليه الامر لا يرد فرقانا بين الحق وبين الباطل ولذلك لما قال أن صلى الله عليه وسلم وهذا حديث فيه ضعف لكن استأنس به اتقوا فراسه المؤمن فقال فراسة المؤمن والمؤمن الذي يقال فيه انه مؤمن الذي اتقى الله جل في علاه بانه نأى عن المعاصي واقترب من الطاعات ادى واجباته وانتهى عن الرماتة. ايضا من شوق المعصية. ومن شوق المعصية كما قلنا الضيق والهم والغم والضيق في العيش حسيا ومعنويا. قال الله جل الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة. دنكة والله جل في علاء عندما قاله نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين رحمة القلوب وشفاء للقلوب وأيضا شفاء للأسقام والأوجاع والأمراض بل المعاصي تأتي بالأمراض وتأتي بالأوبئة التي لم تكن في الأسلاف الإجزة وغير الإيدز وهذه الأمراض التي ظهرت في عصورنا بسبب إيش؟ بسبب المعاصي قد جاء صريحا عن النفسلة أنهم انتشرت زنا في قوم وما منعوا الزكاة إلى آخر هذا الحديث بين أن النفسلة أنهم يبتلي القوم الذين ينتشر فيهم هذه المعاصي ولا ينتهون عنها إلا ابتلاهم الله جل وعلا بالأوبئة والأمراض التي لم تكن تكن التي لم تكن في أسلفه وقد ظهرت في هذه العصور قد قال الله جل وعلا صريحا في كتابه ظهر الفساد في البر والبحر بما؟ كسبت ايدي الناس وايضا حسيا فان المرء ممكن يكسب الاف ملايين ولا يجد فيها البركه المعصية تهدم هذه البركة من هذا المال وان كسر المال ان المهم في المال البركة لا الكسرة وكلما تكسر المال على معصية من الله في كانت وبالا على صاحبه لأنه سيسأل عن كل ختمير كل دقيق وجرير وكبير وصغير وإن الله جل في علاه سائل عن الدرهم وعن الدينار ما يمكن ان تزول قدمه من بين يدي الله الذي إلا الا وسيسال عن كل شيء فتكون خيبة ووبال وويل وصفور عليه يوم القيامة وفي الدنيا لا يتمتع به ما يجد فيها البركة يجدها هباء منصور كما قال الله جل في علاه ولو أن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات البركات من السماء والأرض هذه لا تنزل إلا بالإيمان والتوقع إذن المعصية لا باركة تصاحبها بل تنفضل البركة بسبب المعصية فأنت تدد أيضا حسيا العمر الأوقات التي يملكها التي هي عمر الإنسان الذي يعيش في هذا الزمان راحلا إلى ربي جل في أولاد كل ثوان كل دقائق كل ساعات هذه هو مقبل على ربه جل في أولاد فهذا العمر يمكن أن يذهب هباء منصوع لا باركة في هذا العمر بسبب المقاصر وتد البركة كل البركة بسبب الطاعات النووي النووي مات على في الاربعينات والنووي بركه انزل الى بركه عمر النووي ان النووي الذي مات في الاربعينات يعني قد ملئ الدنيا علما كتاب الاذكار فقط لو ما خلف الى كتاب الاذكار فقط فالحمد لله على ما فعل الامام النووي بكتاب الاذكار بل كل روضة الطاربين قل كتاب المجموعة الذي قال فيه ابن كثير لو انتهى ما يمكن ان يسميه ولا يدانيه كتاب حلل الاحوال جمع فيه جمل من الاسماء واللغات وجمع فيه ايضا من الحديث والاصول والفقه وايضا الاسانيد هذه بركة الطاعه اما المعصية اجعل المرء يعيش ظهرا امدا بعيدا ولا تجد بركة في عمر بسبب هذه المعاصي ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يبارك له في رزقه وينسى له في عمره فعليه بالطاعه فيصل رحمه هذه من اعظم طعات فمن عص الله تعالى في مثل هذه فلا يبارك له لا في عمري ولا ينسى له في عمره ولا يبارك له في رزقه الغرض المقصود إن شؤم المعصية يظهر تليا لكل إنسان فقال بعض السلف قال والله إني لا أرى شؤم المعصية في خلق زوجتي ودابتي ينزل الى السيارة اذا اراد ان يفتح ما, ما يجدها تتحرك معه ويجد يعني كأن اليوم مغلق عليه انا جربت كثيرا من بعض اخواننا كان ينام عن صلاة الفجر فاذا قام الامور كلها مغلق الامور كلها مغلق, مغلق عليه ما فتحت بحال من الأحوال المعصية مصيبة والله يعني كنت مع بعض مشيخنا الأفاضل دكتور حديث الدكتور بدران مع في كتب معه فوقفنا كان يعني طربني اني أدرس في مسألة معينة في مكان معين فوقفنا فلما وقفنا انتظرنا سيارة تمر علينا فاستبطأ الدكتور السيارة فيعني جعلني كدت أموت فقال يعني أنا قلت له الآن يعني بننتظر أكيد نحن فطاعة قال لا والله ما تأخر علينا هذا إلا بسبب معصية قد وقعت مني أو منك، فهذه المعصية أخرت علينا هذه السيارة حتى نقف فلا نوصل العلم للناس، وإن كنا سنوصل العلم ساعة سيصل نصف ساعة فضاع علينا هذا الخير بسبب معصية سابقة. لا بد أن تكون هناك معصية سابقة معصية لذلك تأخر. فإذا حجب المرض عن طاعة فلا بد أن يعلم أن له سابقة سيئة، فالسيئات تنادي على أخواته. كما أن الحسنات تنادي على أخواتهم شؤم المعصية رهيب شؤم المعصية عظيم الإنسان يمكن أن يكون مستمر في ورده صباحا ومساء. يأتي في يوم يتخلف عنه الورد انا أعرف الناس اقسم بالله لهم صلاة معينة لو كانوا على سرير الموت فهم يصلونها نائمين قاعدين مضطرعين الله جل وعلا وفقهم إلى ذلك فلما تسحب منهم هذه الطاعة فليعلم وليرجع إلى نفسه وليعلم انه قد أتى بمعصية وليس بين الله وبين عباده نسب جزاء وفاقا واجرا تبقى هذا نبي من انبياء الله جلالا بل هو عبد الانبياء ادم عليه السلام ومع ذلك لما اتى بالمعصية فكفاه الله او جزاه الله جلالا فعلا عن هذه المعصية بعده قطاع من الجنة لكن رحمة الله جلالا فعلا تدرك انبياءه واولياءه كما نقال بعض العارفين سابقة العناية لا تؤثر فيها حدوث الجناية ولا يهبط صاحبها عن رتبة الولاية لا الولاي. لما لان الله جلالا فعلا اذا احب عبد عاصمه وان العبد فيه ما فيه من الخطأ كما ورد بسالة صحيحة النبي السلام ان العبد مفتون يعني خلق مفتنا يعود إلى الذنب الفين بعد الفين يعود إلى ذنب الفين بعد الفين وكل من نادم خطأ وخير الخطأين توابون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله من تافر تغفر جمع وأي عبد لك لا ألمه لكن الله جل في علاه إذا علمنا السبب في أنه يريد القرب من ضار لا في علاه تدرك رحمة الله جل في علاه كما أدركت رحمة الله عباده عليه على نبينا عبد الرسول صلى الله عليه وسلم فتلقى آدم ربي كريم لذلك قال علماؤنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله جل في علاه من عاد لي وليا فقد قادمته بالحرب ومن اتخرب إليه عبدي بيأحب إليه مما افترضته علي ولا يزال عبلي يتخرب إليه بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه درجة المحبوبيه فإن أحببته وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهذا الذي يبطش بها فقال العلماء هذه الدرجة لا ينزل منها المكلف بحال لا ينزل من هذه الدرجة بحال. قالوا الا يعصي؟ قلنا نعم يعصي. قالوا وان عصى تدرك رحمة الله في علاه فيوفق إلى التوب فان وفق إلى التوبة قلنا ارتقي منزلة فوق المنزلة التي كان عليها قبل المعصي. والدلالة على ذلك ألم نشعلك صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فهذه في دلالة واضحة جدا على ان الذي يلهم التوبة بعد المعصية ارتقي منزلة فوق المنزلة التي كانت يعني كان عليها قبل المعصي. فهنا تداركت نعمه ربنا جل في علاه ورحمه ربنا جل في علاه اكثر من مره المره الاولى لطف الله جل في علاه بعدم تعجيل العقوبه عند المعصية ثم لطف الله جل في علاه بان انهمه التوبه ثم لطف الله في ان اقبل منه التوبه ثم لطف الله الثالث عندما بدل سيئاته ابدل سيئاته وحسنات ورفع منزلة فوق من منزله نهيك على التقوى وايضا حلاوه الايمان التي يتلذذ بها عندما يتوب ويؤوب بذل الانكسار والقلب يكون ساجدا لله في علاء الانس بالله هنا هذه نعمه لا يمكن ان توصف وهذه منا لا يمكن حلاوة ايمان لا يمكن ان يصفها احد عندما يقف المرء خاليا باكيا خائفا راجيا الرب جل في علاه هل يهم يخشى من الوقوف او المثور بين ايدي الله جل في علاه حلاوة ايمان لا توصى بحال من الاحوال ولذلك قال بعضهم والله من لم يعصي من لم يعصي لا يرتقي من زل فوق من عصى ويقصد لذلك من عصى وتاب الى الله جل في علاه لانه يأنس بالله جل في علاه فشؤم المعصية عظيم لذلك على المرء أن يسارع بالتوبة والله أشد فرحا بتوبة العبد سبحانه جل في علاه والتوبة محبوبة إلى الله جل في ولا بد لكل مريء منا أن يكون لسانه حاله وعجلت إليك ربي لترضى يعترف المرء بذنبه يعترف المرء بذنبه ثم يقرب روية اللي أجل في ثم بعد ذلك يخضع ويزد للرب جل في علاه حتى تقبل التوبة قال الله جل في علاه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون أول نفتة والذين كفروا ويقصد بذلك الذين كفروا كفروا بالله إليه في أولاء واصل الكفر كما بينا هو التغطية الغطاء أصل الكفر الغطاء والست ولذلك العلماء يسمونه زراع لأنه ميش كفار طبعا أنت لو أنت كافر حيجعلك مكان النبتة يعني هو المفروض مش هافر ماذا لكن هو لغة حق هذا قال الله جل وعلا أعجب الكفاره نباته. اعجب الكفار عن الزراء. فالزراء لما سموا بذلك انهم يكفرون النبس البذر يجعلونها تحت الارض يسطرون البذر. والذي كفر سطر نعمة الله جلالا فعل عليه. سطر الحق واذهر. الباطل غطى الحق واظهر الباطل لكن هنا لفتة عظيمه جدا وهي لما قال الله جل في علاه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا الذين كفروا هم كذبة هم يكذبون هم كذب فجر فاسقه هم يكذبون بالآيات فكنا نكتفي بايش والذين كفروا أصحاب النار فايش اللفت فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا إما نقول اللفت فيها وهو تفسير البيان وكذبوا باياتنا عن كفرهم لأن الكفر متسع الكفر ايش كفر يجعل الله شريك كفر الشرك كفر النفاق كفر الرايب صحيح وكفر ايش التكذيب فكأن الله وعلا يحدد لنا الكفر انواع الكفر الكفر الذي وقع فيها هؤلاء الذين مخاطبون بالايات كفر التكذيب والذين كفروا وكذبوا باياتنا وان كان الارجح من ذلك هو والذين كفروا لما احتمل الكفر بأن الكفر كفران كفر نعمة وكفر ملة فكفر النعمة وكفر الملة كأن الذي يسمع على يقول ماذا يقصد الله جل في علاه بهذه الآية فجاءته أو جاءه التفسير وكذبوا بآياتنا إذن هنا المقصود والذين كفروا هنا وكذبوا بآياتنا يقصد فيه الكفر الأكبر الكفر الذي يخرجون به من الملة وأكد ذلك بقوله جل في علاه وليك أصحاب النار وما سكت القرآن مسكت عن ذلك ماذا قال القرآن وهم فيها خالدون الخلود دلالة وضح جدا على الكفر الأكبر والذين كفروا وكذبوا بآيتنا العلماء اختلفوا في الآية الآية طبعا الآية هي العلامة والعلماء يقولون هي سمية آية أنها تجمع بين حروف وطائفة من القرآن وقالوا بل هي علامة على انتهاء الكلام رؤوس الآلاءات بانتهاء الكلام أو ابتداء الكلام واختلفوا ايضا ما هي الايات التي قال فيها الله في فعلا والذين كفروا وكذبوا باياتنا الحق كل الحق ايات الله جلال فعلا على اقسام ثلاث ايات متلوه وايات مرئية صحيح? وايات ايضا حسية مادية ايات حسية قد جمع له بين هذه الآيات اولا قال الله جل في علاه والذين كفروا وكذبوا باياتنا عموما وكذبوا باياتنا اما الآيات المسوره هم كذبوا بكلام الله جل في كذبوا كتاب كتاب ولم يؤمنوا بكلام الله وجحدوا به وتجبروا وتكبروا وطغوا وبغوا على الله جل في علاه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيره سمع كلام سلم حتى انهم بهر وقلب كاد يطير الوليد بن المغيره عندما قال في القرآن اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له ولحلاوة وإن عليه لا طلاوة وإن على ولا مثمر وإن سلو ولا فذهب وقال بهذا الكلام حتى قال أبي جهل قال ما أنا بقول الكاهنة ولا بقول الشعراء نحن أعلم الناس بذلك ما أنا بقول الكاهنة ولا بقول الشعراء فطبعا انظر باء الذي يشتري حياة الدنيا بالآخرة كما سأقول مثله كما بالكلم الوهيد بن غيرة الله جل وعلا أنعم عليه بن عامر كان سيد في سيد المغزومين بني مغزو وكان رجلا سريا غنيا وكان قد رزقه الله جل في علاه المال والبنين وكان كما قلنا رجلا مطاع في قومه لكنه لما اخلد الى الدنيا واحب المال ضيع دينه بسبب هذه الشهوات جاءه ابو جهل اللعين البئيس التعيس جاءه وقال قد جمعنا لك الاموال حتى تقول لنا من لن هو قالوا والله قد صحر محمد الوليد بن المغير فذهب اليه فضيعه يا ابو جهل كان سببا حصيله سيئاته هذه الحصيلة فيها اكثر الكفرة من اهل مكة يعني هو السبب في ابي طالب لما كلما يكون انسان كلمة احج لك ابي عند الله يقول تطرق ملنة ابيك ملنة عبد المطالب الاخر ماذا قال قال على استي رأسه ومات على الكفر لكن الغرض المقصود جاء ابو جهل بالمال وقال للموليد بالمغيرة يعرف اين يدخل الاله طال قد جمع قومك لك المال لتقول لنا قولا فصلا في هذا على محمد صلى الله عليه وسلم فنظر حتى تدبر الأم ثم قال هذا القول قول البشر وقد من أبتع ما يكون ومن أعظم ما تتدبر وأن تتقرأ هذه التلاوة عندما أنزل الله جل في علام قرآن النتل له مؤجزة حتى ما رجع عن قولي إلى يوم القيامة قال الله جل في علام ذرني ومن خلقت وحيد وجعلت له مالا ممدودا هذه نعائم لا يشكر ربه وعليه رب أعوذ بالله من أجحب بنعمة الله قال ذرني ومن خلقت وحيد وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيده سارهقه صعودا انه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر من هذا الا قول البشر ابن الربيع عندما ذهب وسلم وقال يعني ما بك ارأيت احدا فعل بقوم مثل ما تفعل يا محمد صلى الله عليه وسلم والله ان اردت السياده علينا سودناك علينا وما نصدر عن امر الا عن امرك ثم قال له وان اردت ان تكون اغنانا جمعنا لك المال من بطولنا ولعنناك اسرانا واغنانا وقال وان اردت الجمال اتيناك باجمل العرب بأجمل نساء العرب لكن لا تبع ذلك بقومك قال أنت هيت قال نعم أنت هيت فما أن انتهى ما تكلم عنه أنفس السلام بفنت شفى إلا أن قرأ عليه أنظرتكم صائقة مثل صائقة عاد وسمون فعقل الخلق قال أن أنشدك الله والرحيم يخش خلع قلبه لما سمع آيات الله جل في علامه ومع ذلك كذبوا بالقرآن وجحدوا به وقالوا شاعر وساحر ومجنون وما هو إلا الجحود قال الله جل في علامه ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لذلك تحداهم الله جلالك أم كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأأتوا بسورة مثل وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فتكون النار التي يأخذوها الناس والحجار وأيضا كذبوا بآيات المرئية ننظر في الكون الشاسع مرميه هذا كيف أتقنه النار جلالا في كيف أبدعه كيف التناسق العظيم في خلق السماء بغير عمل كما قال الله جل في بغير عمل ترونها فالله جل في عليا يقول والسماء بنيناها بأيد بقوة والسماء بنناها بايد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ويقول الله جل فعلها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقفرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد أي يذكر او اراد شكورا ايات عظيمة يقول الله جل في علها والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون انظر الى هذه الالتلالة في سماء الدنيا عندما نراها ونعلم بمديع خلق الله جل في علاه عندما قال الله جل في علاه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وجعلناها رجوما للشياطين. الشياطين لذلك الرماء قالوا الله جل وعلا جعل هذه النجوم التي تتلألأ في السماء لها سلاسة وظائف. الوظيفة الاولى زينة. واي زينة? نعمة من نعام اللي في علالة. تعلم بديع خلق اللي في علاه وعظيم ربوبية الله جل في علاه هذه الاولى. ولقد زيننا سماء الدنيا بمصابيح وايضا في سورة الصفات شيء. بزينة الكواكب. وحفظا من كل شيطان مارد. فهذه الوظيفة, الوظيفة الثانية أنا حذر من كل شيطان بارد لأن الشهوة تنزل على كل مسترق السمع كما بينا في سلم يركب بعضون فوق بعض ليسترق السمع فأتيه الشهاب إما يقرقرها في أذن الكاهن وإما أتيه الشهاب قبل أن يقرقرها في أذن الكاهن والثالثة حذاء للحائرين كما قال الله جل وعلا هم يهتدون فهذا من خلق الله ذلك في علا أذن هذه الأرض العظيمة التي مهدها الله جل وعلا وفرشها لك لو كانت الأرض هذه غير مستوية كيف تسير عليه. وذاك فض الله ولعلك تضطر كيف أن راجل عالق أنعم عليك هذه النعمة لتوحده لتعبده سبحانه جل في على هذه الأنهار وهذه البحار كما قال جل على ما البحرين ما البحر البحرين يلتقيان بينهم بارزخ لا بغن هذا والشاة الذي نريده هذا عز وهذا هذا عز فرط وهذا ملح أجاج لا يبغيان ما يمكن يبغي واحد على الآخر هذا من الفاصل الذي فصله الله تعالى بينهم ما هذه من عظيم ربوبية الله جل فيه لها. لذلك الاعرابي ليس فيه إعمال نظر وليس فيه شيء من كبير علم يقول الاعرابي إن الأثر لا يدل على المسيح وإن البعض يدل على البعير ثم قال فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج لا تدل على اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه فهذه ايات قد كذبوا بها والآية التي يختص بها أو نخص بها الذكر في هذا الموضع مع محمد صلى الله عليه وسلم طلب منه الايه صريحة فكانت الايه ان انشق القمر فلقتين كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا سحر مستمر هكذا كما قال الله جل وعلا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون نعوذ بالله من الخزدان من ختم الله وطبع الله على قلبي فلن تجد له مرشدا ولا وليا بحال من الأحوال فلما طلبوا من السلام الآية فالله جل وعلا رزقوا هذه الآية وانشق القمر على فرقتين حتى أن المسافرين جاءوا وقالوا قد رأينا شق القمر يمينا ويسارا ويقول ابن مسعود فكان الجبل الجمل هذا الجبل كان فاصلاً بين الشق الايمن والشق الايصر ودوحاً وجلاءاً آية من آيات ربنا الجل في علام والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كذبوا بالآيات المرئية والآيات المادية وأيضاً كذبوا بالآيات المكذوة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك مع إن أولئك هذا اشار بالبعيد هذه رفع لهم بعدا وبعدا وبعدا سحقا صحقا سحقا ممكن نقول هذا إمعان في التقريع والتوبيخ كقول الله جل في علاه ذوق إنك أنت هل عزيز الكريم هذا تقريع وتوبيخ وسخرية منه كما كان يصغر بأهل الإيمان في الدنيا يصغر منه يوم القيامة أولئك قال الله جل وعلا أولئك أصحاب النار وطبعا ممكن يكون أيضا أولئك على البعد على البعد في في هوة سحيطة في ترد عظيم في عذاب أليم قال اولئك اصحاب النار انظر قال بالمصاحبه وهذه دلاله واضحه جدا على انها لا تفارقهم بحجم الاحوال لا هم يفارقون النار ولا النار تفارقون لا اهل النار يفارقون النار فلا يخرجون كما جيء بالموت ككبش ثم نادى المنادي فقال يا اهل النار يشربون وينظرون يا اهل الجنه يشربون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا الموت فيقال يا أهل النار خلود بلا موت أصحاب النار لا مفارقة ملازمة دائما وقد قالها الله جل في علاء بصورة أوضح في صورة أخرى الآلة تثبت المصحابة دون المفارقة لما الخلود موجود أنا قلت المصحابة دون المفارقة كلامي واضح سؤالي واضح طيب اسفر ربا الغد ما نشوف لا هاتش حاجة ها؟ ما إلا إلا الاولى الأولى لا أنا أتكلم عن الصحابه دون مفارق لا كلما أراد أن يخرج منها اعيد فيها كلام جيد أنا أتكلم على ما أريد الآن هنا هنا مشاهد على رأس الشيخ لا هات ممتاز لفوت فوق قال الرجل راجل في علان. مبين كيف أن المؤمنين يخافون من ذلك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما غراما يعني كملازمه الغريم لغريمي لا يتركه بحال من الاحوال فهل دل على الملازمه كما قالها هنا الله جل وعلا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون قال هم فيها خالدون تاكيد على المصاحبه والملازمه وعدم الخروج منها في حال من الاحوال وقال الله جل وعلا في ايه اخرى قال الله جل وعلا كلما أراد ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فالخلود في نار جهنم خلود الكفار وهذه فيها ثلاثة ليس على أن الكفر الذي قيل به الكفر الذي ذكر في أول الآية وصدر الآية هو المقصود به الكفر الأكبر قال الله جل وعلا والذين كفروا نعوذ بالله من الخذلان والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها فلهم طبعا هذه الآية جاءت لتدل أيضا تطبيقا وتأكيدا على أن هذا القرآن مثلاً مثلاً لأنه ذكر اولا قلنا هبطوا منها جميعاً فاينما أتيناكم مني هودا فأتى بحال المتقين واستقرار المؤمنين قال الله جل وعلا فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيان الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة ثم بعد ذلك ذكر القرآن الصف الثاني والقسم الثاني لبيان المثاني فالقسم الثاني هم الذين كفروا وكذبوا الذين لم يتبعوا الهدى فما مصيرهم قال الله جل وعلا أولئك أصحاب النار هم فيها خالد ثم هو هذا النداء هذا النداء العظيم من الله جل في علاه فرعها سمع فإن لم يرها أحد سمعه خاب وخسر قال الله جل في علاه يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل نداء من الله جل في علاه لأهل الكتاب فلينتبه وهذا تشويق للقلوب وأيضا إفزع لهم حتى ينتبهوا إلى ما سيؤتله عليهم يا بني إسرائيل إسرائيل العرب يقرأونها إسرائيل إسرائيل بالتسهيل أيضا يقرؤونها بغير الإلهام إسرائيل بهذه وأيضا تميم تقرأها إسرائيل بدل اللام بالنون يا بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وهذه ورد في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قال ابن عباس جاءت سوء عصبة من بني إسرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم تعلمون من إسرائيل قالوا يعقوب أو قال أتعلمون أن إسرائيل هو يعقوب قالوا اللهم نعم فقال الله هم فشهد الله فشهد. هم اللهم فشهد. اللهم فشهد. قالوا بالعبرانية إسراء بمعنى العبد إسراء بمعنى العبد وإيل بمعنى الله يعني المعنى إسرائيل عبد الله معنى إسرائيل عبد الله وهو يعقوب عليه السلام يعقوب هو يعقوب ابن ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام طبعا يعقوب سلسلة يعقوب كلها أنبياء من بني إسرائيل أما إسماعيل الثاني الإبراهيم منه محمد صلى الله عليه وسلم أبناء عمومة يعني. يا بني إسرائيل وهذا أيضا كما نقول إذا ذكر الله ذكرهم الله جل في علاه بخير ابائهم وهو إسرائيل هذا أيضا تلطف بهم حتى يتذكروا الثقة والورع الذي كان عليه الأب حتى يعلموا كيف كان هدي الأب فيأتسوا بأبيه فيرجعوا إن كانوا على حيدة من الدين الحق يرجعوا إلى الدين الحق قال الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليك اذكروا يعني اشكروا لان النعمه تشكر بأمور منها الذكر كما سنبين يقول الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا يعني اشكروا وسنبين فضل الشك الشكر وكيف يشكر... تشكر نعمه الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليك نعمتي افراد مع أن الله جل وعلا قد انعم عليه بنعايم شتى وكيف هنا نوجه الافراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما ما سئلنا ان قلنا هنا افراد نعمه فقط مع معناه العالي كثيره بني, بني اسرائيل انعم الله عليهم نعائم كثيره هات احسنت مفرد مضاف نعمتي اضاف النعمه له والمفرد المضاف دي قاعده اصوليه عند علماءنا المفرد المضاف يعم اذا النعائم شكل ولذلك العلماء اختلفوا على النعيم التي ذكرها الله جل في علاه من هذه النعيم كما قال الاخ الكريم بحسب النبي صلى الله عليه وسلم هو طبعا قالوا النعمة الأولى هو أن الله جل في علاه يعني هذه النعيم التي خصها بعض العلماء النعمة الأولى هي النعيم التي كانت للآباء أول هذه النعيم أن الله جل وعلا قد أنجاهم من أريف فرعون ويجن جنكم من أريف العون وسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناكم وتحون النساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فانجاهم الله جل في علاه وادي من أعظم النعائم وأعظم المعجزات وأعظم الآيات التي تزوب لها الأبدان ومع ذلك كفروا بعدها وطغوا وبغوا وتجبروا على ربهم جل في علاه فإنه لما ذهب موسى بالقوم لحقه فرعون قوما معه وجنوده فقال القوم الذين لا يستقنون في ربهم جل في علاه لما أدركهم فرعون وجنوده قالوا إن لمدركوا قال موسى كل إن معي ربي سي... هذا يقين في الله جلالا في علاه حسن ظن في الله في علاه ومن ظن بالله خيرا وجد هذا الظن أنا عند ظن عبد بي فليظن بما شاء فإن ظن خيرا فله وإن ظن غير ذلك فلهه فهنا يقول موسى عليه السلام كل إن معي ربي سيهدين اليقين في الله جلالا في علاه فالسرعة في الإجابة لابد أن تنتبه له لأنك إن كنت مستيقنا في ربك للأفعلا في فيما تريد أقسم بالله لا يتأخر عليك الفرج بحال من الأحوال بحال من الأحوال إلا لحكمة عند ربنا اللي في علاه في أمور نادرة لكن إن كنت مستيقنا في ربك تريد الإجابة سريعا لك قد قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أكمل فا بالإيش بالتعقيد فا هنا لما, قال إن لما قالوا إن المدركون ماذا قال كلا إن مع ربي سيهديه يقين في الله إيش اللي حدث فأوحينا إلى موسى أن بعصاك البحر فألفأ تعطيبية وهذه كما قلنا من حكم الله في علاء ما استيقنا في الله فإن الله جل في عند يقينه وعند حسن ظنه به فالله جل على المعجزة ونعم عظيمة جدا أنعم الله بها على موسى وعلى قوم موسى فضرب البحر بعصافا فلق كل فرق كالطوم العظيم فمشى بهم في طريق يبس طريقا يابسا لا يخشى دركا ولا قصلا ولا حال من الأحوال بل قد أدرك الغرب فرعون وجنوده والله جل جعل أهل آل موسى يخرجون سالمين وهذا من عند الله في علا نعمة من أعظم النعائم فيذكره من الله في علا بهذه النعمة والتذكير بالنعام تحريك للقلوب حتى يستحي من حتى يخشى لا يكون متمردا قد قال العرب إن أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللائمه فلما يذكرهم الله في علاه بهذه النعمه العظيمه على ابائهم وقد قال علماؤنا الفخر في الاباء فخر للابناء والعار في الاباء عار للأبناء لذلك وذكرهم بهذه النعيم العظيمة على الآباء. فالله جل وعلا قد أنجاه من أهل في العون يسونهم سوء العذاب. وأيضا من النعائم التي نعم الله بها على بني إسرائيل بعد التيه. فظللنا عليهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلو. فظل الله جل وعلا عليهم بالغمام نعمة من نعم الله لنا في علاه. عليهم المن والسلو نعمة من نعيم الله لنا في علاه. فذكرهم غادرة في علاه بهذه النعيم. وأيضا بعضهم قالوا من النعيم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل أنجع فيهم أنبياء. كما قال الله كانت بني إسرائيل يسوسهم الأنبياء وهذه من نعم الله جنة في علاء ما أن يموت نبي إلا ويأتي نبي بعده يسوس بني إسرائيل لغلط الطبع عندهم لكن كانت نعمة من نعائم الله جنة في علاء وجعلهم ملوك على الأرض كما قال الله جل على الصريحة في الكتاب لما قال موسى لقومه نذكروا نعمة الله عليكم وتجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين عالم عظيمة من الرب الجليل على بني إسرائيل. وأيضاً من عالم الله الذي في على بني إسرائيل أن أتاهم التوراة هذه نعمة ليست بعدها نعمة. لأن في التوراة الهداية وكتابنا لهم في الأواحى بكل شيء معيضة وتفصيلا لكل شيء هذه نعمة ليست بعدها نعمة. لأنك لو تركت لجهلك لعصيت الله الذي في علاب الشرك في كل حين وكل آن. لكن لما تدرك رحمة الله الذي في بالكتاب المبين الذي فيه الهدية للعالمين هذه من أعظم. النعم. لذلك نقول الحمد لله نعمة الإسلام. ثم الحمد لله على نعمة على القرآن لا تكون هداية إلا في كتاب ربنا في فعلا فكانت نعمة من أعظم النعام على بني إسرائيل لكنهم استبتلوا بها الأدنى نعوذ بالله من الخذلان فهذه أيضا من النعام يا بني إسرائيل اذكروا نعمتها التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهد بعدما ذكر الله جل العلا بالنعمة قال علماؤنا واذكروا أمر بل الله جل فعلا يعني اشكروا اشكروا نعمة الله جل فعلا والشكر مطلوب محمود عند ربنا جل في علاه خصوصا عليه مندوب إليه إن الله جل في علاه قد مدح كثيرا من أنبيائه بهذه الصفات العظيمة قال الله جل في علاه عن, عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا وقال الله جل في عن إبراهيم وهؤلاء من أول العزم من الرسل كانت من أعظم الصفات التي تقربه من الله جل في علامة. كسرت الحمد والشكر لله جل في علامة. قال الله جل في علامة. ان ابراهيم شاكرا لأنعمه اشتباهه ادوه الاسلام المستخدم شاكرا لانعمه وهو كثير ايضا الشكر لله ده يا اولاد وايضا محمد صلى الله عليه وسلم كثير الشكر هو محمد من ايش محمد واحد هو كثير المحامد وكثير الحمد لله جل في علاه لذلك قال للسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم أن يحمد أن يحمدوا عليه وإذا شرب أحدكم الشربة أن يشربوا عليه أن يحمدوا عليه فهذه من فضل الله جل في علاه أنه إذا أنعم أوزع في قلب المؤمن أن يشكر ربه جل في علاه وأنظر هذا الحديث عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته صراء شكر هذه أفضل عبادة لذلك اختلف علماؤنا الشكر أفضل أم الصبر أفضل صراحة كثير من علماء يعني رجحوا الشكر لأن الله جل وعلا لما تكلم عن جزاء الشاكرين ما استثنى ايش قال وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين دون ان شاء الله بالجزم. والشاكرون إن الله دل على يطفي أجرهم عنده جل في علاه فشكر من أعظم العبادات الله دل في علاه وذكر نعمات التي أعمت عليكم يعني اشكروا هذه نعم هو الشكر بالآيات الثلاث بالقلب وباللسان وبالجوال شكر النعمة لا يكون بالقلب وباللسان وبالجوال أما بالقلب إقرارا بأنها من عند الله دل في علاه يعتقد اعتقادا في قلبي أنها من عند الله أي انسان يأتيه الخير من أحد ممكن أن يعتقد الخير يدي هذا الفلان ولا يعتقد انها من الله جل في علاه وهذا له فالشكر بالقلب اقرار بربويه الله جل في علاه اولا ونسبه النعمه لبريح الكفر كل الكفر الا تنسى من نعمه البريح ارايت كيف ان الله جل في علاه كفر من قال في, في الاستسقاء انه استسقينا بنوء ايش بنوء كذا ونوء كذا كفر كفر بالله جل في علاه اصبح من عبادي مؤمن به وكفر بالكوكب واصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب أم فأما من قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بالله كافر بالكوف ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكوف فنسبة النعمة لباريها من أفضل أنواع العبادات والتوحيد اقراروا إقرار القلب بأنها من الله للفعلات يعتقد اعتقادا جازما بذلك فإذا اعتقد امتلأ قلبه بحب الله للفعلات هذا الاعتقاد هو السبيل لتتحرك لأن القلب سيد وهو المحرك للجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا في الجسد مضم إذا صلحت صلح الجسد فصلاح القلب هو الذي يصل يصلح لك الجوار فابتداء من العبادات في الشكر بالنعمه أن يستقر في قلبك أن من الله اقرار القلب هذا أول شكر, شكر القلب ثم شكر اللسان أن تذكر قال الله جل في علاه وأما بنعمة ربك فحدث والمتحدث بنعمة الله جل في علاه على ضربين الضرب الأول تعالى والفخر والكبر بين الناس أنه أنعم عليه غير ما أنعم على غيره لشيء في ذاته كبرا وعجبا وهذا هلك عند الله جلال فعلان لا يدخل جنة من كان في قلبه بسقاط ذره من كبر والثاني أسوأ منه يفعل ذلك مراعاة يفعل ذلك مراعات ولا يذكرها شكرا لله جل في علاه اما ثالث فهو النادي هو الذي يذكر هذه النعمة شكرا لله جل في علاه لينسبها جل في حتى حتى تستقر عند هذه النعمه وتزداد او يزداد نعائما من الرب جل في علاه لان الله اناط ثبوت النعمة مع زياده النعائم بشكر النعمة قال الله جل في علاه ان شكرتم لازيدنكم ولا يكون الزياده الا بعد ثبات الاصل لا بعد ثبات الاصل أنا بدلل بالآية على أنه إذا شكرت ثبتت النعمة الأصيلة ثم جاءتك بعدها من وين؟ قال الله جل وعلا الإين شكرتم الأزيد ما ذكر في الآية إلا الزيادة قلنا بالنظر الزيادة لا تكون إلا بالارتكاز على الأصل يبقى ثبت لك الأصل وزاد عليك وهذا لا يكون إلا بإيش؟ إلا بالشكر لا يكونوا إلا بالشق أعاد كيف هذه العبادة العظيمة لذلك أمر الله بني إسرائيل أن يشكروا ولا يتحدون لأن الجاحد متمرد على الله جل في علاه رد على الله نعمته سبحانه جل في علاه يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي أنعمت عليك وفي, وفي شكر النعمة جلال ووضح جدا على الخضوع والذل والانقصار لله جل في علاه فإن شكر النعمة فهذا هو الطريق السديد الذي يجعل بعد ذلك يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا شكر النعمة فينظر وينقب على نعيم الله فيجد أن من تم من عائم الله عليه هو بعث محمد صلى الله عليه وسلم للنبي الهداية هو رحمة المهداة فقال إن كنت أشكر النعم فأولى النعم بالشكر هو وجود هذا النبي فأتبعوا هذا من الشكر وكما قلنا هذا شكر اللسان ثم بعد ذلك شكر الجوارح شكر الجوارح أن تستخدم النعمة في ردوان اللجلة فعلها بمقتضى قول اللجلة فعلها اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر هذه فئة لله وضحة جدا على أن هذا الشكر اختص الله جل اختص الله وعلا به بعض العباد عن بعض فمن أتم الله له الشكر فقد أتم الله له النعمة وثبت له الخير قد دخل بعض الأعراب وليس من أهل العلم دخل بعض الأعراب على هارون الرشيد فدعا له بدعاء أنا لا أذكره لكن دعاء غريب جدا عجيب حتى أنه أدخل السرور العظيم على هارون الرشيد فأعطاه ما أعطى من المال قال له رزقك الله شكر النعمة التي أنت فيها يعني تراها رزق الله شكر هذه النعمه التي تراها وزادك النعمه التي لم تكن عندك واعلمك بالنعمه التي لا تعرفها كما قال علماؤنا والذي الذي قاله ابن القيم قال المرء في نعائم ربي دل في على مراتب ثلاثه نعمه هو فيها يدركها لكن لا يشكرها ونعمه أخرى خفيه عنه اخفاها الله عنه فإذا اراد الله به خيرا اظهرها له لم حتى يشكره السؤولين لكم في الحديث وإن كان في ضعف يظهر لكم ذلك والثالثة نعم الثالثة التي لم تأتي فإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه أولا شكر النعمة التي هو عليه فثبتها له ثم رزقه الشكر على النعمة الخفية فزاد الشكر على الشكر فثبت له هذه النعمة مع النعمة الثانية فأتاه التي فيها الزيادة بسبب الشكر انظر إلى ما نقوله في هذا التقسيب أما كان رجل من بني إسرائيل يعمل الله جل فعلان صباحا مساءا ليل نهار فأما في النهار فصائما وأما في الليل فقائما فلما رجع إلى ربي جل فعلان فقال الله جل فعلان أدخلوا الجنة برحمتي. هذا الحديث ضعيف لكن نستأمس به على شاهد الذي أريده فقال ادخلوا الجنة برحمتي قال لا بعمل هذا فيه نعمة ظاهرة وفيه نعمة خفية ونعمة أخرى لم تأتيه بعد النعمة الظاهرة ممتاز مع أنه ممكن يقول أي واحد يقول لا الشراب والطعام الذي أمامه النعمة الظاهره اولا هي نعمة العباده هي نعمة العبادة فلم يشكرها كيف؟ قال بعمل ليس بالعمل له فانت عامل نعم الله جل وعلا أقرب أنك عامل جزاء كانوا يكسبون لكن اعلم من الذي وفقك فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم النهل نفسه وما بكم من نعمة فمن الله قال بعمل هذه أولا النعمة الخفية طب جاي نشوف الأخو ها ها نعم جيد بس هذه لاحق النعمة الخفية التي كان فيها ولم يشكر العافية بس هي مش خفية احسنت النعمة الخفية هو الثبوت على هذا الخير الثبوت على هذه العباد هذه النعمة الخفية أما قال الله جل في أولاد والذين اهتدوا زادهم وإيش الثيادة لا تكون إلا بعدها الثبوت ليه ما انت خمس مرات في اليوم والليلة تقول اهدنا اهدنا أما اهتديت إلى الآن لكنك تقول اهدنا يعني إيش ثبتنا على الهدى هذه النعمة الخفية والنعمة التي لم يدركها التي كانت في الأخرة غفر الله هذه الثيادة غفر له هذه الزل فعل المرء أن يحمد الله لك ولها في النعمة الظاهرة وأن يبحث عن النعام التي في نفسه إذا وقع عليه البلاء تسخط على قدر الله لا يا رجل دعك من البلاء الذي وقع عليك واعلم أن هناك نعام خفية لا تعلمها أنت نقب عنها حتى ترضى عن رب ذاق طعم الايمان من رضي من الله ربك وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا بني صغير اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرهبهم الله أكبر يعني هذه آية من أعظم الآية التي يقف عندها المرء طويلا معظمة وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أوف وإيايا فرهبهم لا نسب بين الله وبين عباده بحال الجزاء من جنس العمل لذلك قال علماؤنا كل الله كما يحب يكون لك كما تحب فقط إن أردت شيئا انظر لنفسك مع ربك انظر إلى نفسك مع ربك سترى ربك معك كما كنت أنت معه قال الله جل في علاه وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم واياي فارهبون. إذن الوفاء بعهدكم عندما تفون انتم بعهد الله جل في علاه جزاء نفاقا وأجرا تباقا وهذه كما قلنا تدعنا نقر نقرر هذه القعدة العظيمة لا نسب بين الله وبين عباده قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرخ في القوم يا عباس يا عم النبي لا أغني عنك من الله شيئا خذ مالي ما شئت لا أغني عنك من لا نسب لا اغني عنك من الله شيئا قال يا, فاطمة يا صفيه عمه رسول الله خذي من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه بنت محمد خذي من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا وقد قال النبي صريحا قطع كل هذه الامور المحسوبيه ملغيه عند ربنا جل في علم لا محسوبيه قال النبي ومن بطا به عمله لم يسرع به ناسا اين ابن نوح في نار تلزم اين ابو ابراهيم في نار التلظى اين ابو نفسها في نار التلظى اين ام نفسها في نار اللهم استعن اللهم استعن اللهم استعن اوف بعهدي اوف بعهدكم يا فرهبون كررت كثيرا من الاسرائيليات كلمه تعجبني جدا ان داود عليه السلام قال رب كل سليمان كما كنت لي بالحفظ والتوفيق والنصر والتايد والتسديد فاوحي الي اجعل سليمان لي كما كنت انت لي اكون له كما كنت لك فمن تصرف قال داود اللهم كل لسليمان كما كنت لي فاوحي اليه اجعل سليمان لي كما كنت انت لي اكون له كما كنت لك كما قلنا من تصرف بحول الله الان الله له الحديد من تقرب الى الله جل في علاه هرولا اليه من بعيد سبحانه جل في علاه عبدي متى اتيتني قبلت كنا اتيتني نهارا قبلت ان اتيتني ليلا قبلتك ان تقربت الي شبرا تقربت اليك ذراعا وان تقربت الي ذراعا تقربت اليك باع وان اتيتني تمشي اتيتك هرولا انت اذا تقدمت الى ربك جل في علاه اسرع الله بك لكن لابد ان تاخذ هذه الخطوات كما قلت لك ان اردت ان تعرف اين مقامك فانظر مقام الله منك ان اردت أن تعرف تريد أن تعرف أين مقامك من الله جل وعلا فانظر أين الله منك هي هذه اوف بعهدي أوفوا بعهدي إن كان الوجع والخوف والخشية والحب والشوق إلى لقاء الله جل في علاه، فعلم أن المقابل فأنت لك المكان العظيم عند ربك جل في علاه. أهل السماوات يشتاقون عليك كما تشتاق أنت لربك جل في علاه. سبحانه جل في علاه. أنا ما قلت ربك أشتاق. شو ما أحد يؤول أول, يو أول علي في الصفات. قلت أهل السماوات أقصد ذلك الملك. اما الله فإن الله يحب لقاءك كما تحب أنت لقاءه. سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه وأوف بعهده. أوفي بعهدهم. العلماء اختلفوا في عهد الله لله فبعض العلماء يقولون عهد الله لله في هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء عهد الله لله في هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في التوراة، بأن الله جل جل أندل لهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وعلموا عالمه هو يقينا هو هو قال هو هو، وذالك قال الله جل جل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه. أبناءهم الذين أتناه كما وكما يعرفون أبناءهم ولذلك كما قلنا كان يقول لصاحبي هو هو قال هو هو قال وما تدفع قال عداوته إلى يوم الدين لا تملك لهم من أمرهم شيئا من ختم الله على قلبي فانتهى الأمر سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وبعض العلماء قالت بأن العهد الذي يتكلم عنه الله في هذه الآيات هو المقصود به ما شرع الله عليه ما شرع الله لهم من اجتناب النواه والاجتماع بالأوامر كما قال الله جل في علاه خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما أتيناكم بقوة لا برخاء بقوة لا بد أن تقتربوا الله جل في علاه يقول وأجدت عليك ربي لترضى وإن زللت وإن سقطت وإن وقعت في المعصية فعليك بالتوبة والأوبس سريع على ربك اللهم في علاه خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وكما قال الله جل في وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وبعد العماء قال العهد المقصود بهذا هذا العقل. العهد هو الذي أخذ الله جل على بني إسرائيل ولقد أخذ الله المثاقة بني إسرائيل وبعثنا منه مثل عشر نقيبة وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسل وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيأتيكم إلى آخر الآيات هذا هو العهد الذي أخذه الله عليه وأيضا من هذا العلماء قالوا العهد المقصود أيضا بهذا العهد المثاب الذي أخذه الله على بني إسرائيل أن يبينوا كلام الله للأفعلان كما في, سورة في آخر سورة آل عمران عندما قال الله جل في علام أخذ الله المثقى لدينا أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من الدنيا وما فيه لا تساوي عند ربنا شيئا كما سنبين قال الله جل في علام وأوفوا بعهدي أوفي بعدكم وإجايا فرهبون وإجايا فرهبون وعيد أكيد وتحديد شديد الرهبة هذه آية والله لو كررتها أكثر مرة خلع قلبك و فإن العذاب الأريم ينتظركم فإن العقابة الشديدة الذي لا يمكن أن, أن يحتمل أحد منكم ينتظركم قد قال الله جل في علام مخوفا إياهم وأيضا مراغبا إياهم قال الله جل في علام نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأريم وهنا يقول وإيايا فرهبون، لكن في الآية الأخرى قال الله جل في علام وإيايا فتكون. أما هنا في الأولى قال أوفوا بعدي أوفوا بعديكم ترغيب وترغيب وإيايا فارهبون ثم لما ذكر الله جلال عب في علاء بالزيف وشراء الأخيرة بالدنيا قال إيايا فاتقوا قال الله جلال وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت القرآن لأن القرآن هو الذي فيه تصديق ما في التوراة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في آيات أخرى في صورة البخرة كما قال الله جلال وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين قتلوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم فنبذوا كتاب الله على وراء ظهورهم وقد جاءهم هذا الكتاب هو كلام الله جل في القران القرآن الكريم وامنوا بما أنزلت مصدقا لما معه فهو مصدق لصفات النبي التي أنزل الله جل وعلا بها في التوراة ولا تكونوا أول كافر به وهذا فيه إشكال عند بعض العلماء لأن الأولية هنا كيف تكون أولية وأن مبعث من وين بمكة وأهل مكة قد قد كفر فإن أول من كفر بمحمد بن قريش أول من كفر بمحمد من بعث فيه فكيف يقول ولا تكون أول كافرا به كيف تكون الإجابة والتوجيه نعم أحسنت ممتاز لفظ فوود بركات المجال سديف وتحاد تنزل على آية حدا ما دمت تجلس مجلس العلم المائدة تحفك إذا الفتوحات كلها تتق الله جل في علاه الذين عملوا من الله يعلقوا فرقان نعم العلماء يقولون أولية هنا أولية خاصة وليست أولية عام هي أوليتك أهل الكتاب أولي بني سويد فيقول الله جل في علاه وأأمن مما أنزمت لما معكم ولا بما معكم يعني التورات ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ثم توعد وهذه الايه فيها ارجاف القلوب وتهز الاركان واجتيا فاتقوا أي العذاب شديد وأليم قال الله للعالم ولا تشتروا حرم عليه ذلك ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا قال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بما فيها هي ثمن قليل فمن, فمن قدم الدنيا على الاخره فقد اشترى بايات الله جل في الثمن القليل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضه ولو كانت تعدل عند الله جنح بعودة ما سقى منها شربت ماء لكافي وقد قال النسلم مثلي ومثل الدنيا كراكب طال يعني نام كراكب طال تحت شجرة ثم تركها وذهب وأيضا النسلم وضع أصبعهم على في اليمن وقال يعني هذه الدنيا لا تساوي هذه القطر بحال من الأحوال الغرض المقصود أو حديث شبيه بهذا ما أذكره الآن الغرض المقصود الدنيا الدانية لا تساوي شيئا عند الله للا في علاه فالدنيا بحذافيرها لا تساوي آية آيات الله للا في علاه لذلك قالوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أستحضر في ذلك كلام الإمام ابن القيم ومن أعدف ما قال قال أخسر الناس أخسر الدلاء على استحكام الخسران أخسر الناس من بعدينه بدنياه هذا الناس الدنيا ثلج في وضح النهار ثلج في شدة الحرب كم تبقى معك تذوب في وحلة واحدة هذه الدنيا الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومولاه وعالما ومتعلما هذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جل في علاج. شيئا ما جعل الأيام دول بين الموحدين وبين الكافرين ما جعل استحكام أهل الكفر عاله المباح بهذا الحال بحال من الأحوال لكن الدنيا عند الله جل وعلا لا تساوي شيئا فذلك قالوا لا تشتري بآتي ثمنا قليلا فقال ابن القيم أخسر الناس من بع دينه بدنيا وأخسر منه صفقة من بع دينه بدنيا غير هو هذا هذا الأبله السفيه الذي ليس له لا في العير ولا في النفير فهو خسران في الناحيتين وهذا أغلب بشر وقد استحكم في قلب قال أخسر الناس من بع دينه وأخسر منه صفقة من بع دينه بدنيا غيره قد ضرب الله له مثلا رائعا في الكتاب العزيز قال واتلُ عليه النبأ الذي أتيناه آيته فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله عند الله كمثل الكلب أعوذ بالله من الخسان اللهم أبعد عنا الدنيا وما فيها يا رب العالمين اللهم أجعلنا مخلصين مخلصين لك يا رب العالمين لا نعيش في هذه الدنيا لحظة إلا لك وبك ومعك ونصرزا لدينك ونشر لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال فمثله كمثل الكل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم حافظوا بالله نسال الله جل في أولاء لا يجعلنا من هؤلاء بحال من الاحوال ونعوذ بالله ان نشتري الدنيا بالدين فلذلك قال الله جل وعلا محذرا اهل الكتاب اهل الكفر والطغيان قال ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايضا في الفريق سوى من اشترى بايات الله دفعه اولى ثمنا قليلا كالرجل الذي اعطاه الله علمه فاحوه اوزع في قلبه اسم الله الاعظم فاستخدمه في غير دين الله دفعه اولى فاستخدمه من اجل الدنيا والعلوم في الدنيا فكان من المغصوب بهم نعوذ الله من الخذلان قال الله جل وعلا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا قال بعضهم اشتروا بايات الله ثمنا قليلا لانهم بدلوا أحكام الله لا نفعلها في التورات من أجل السلطة، من أجل الورياه، من أجل الكرسي، من أجل الدنيا، من أجل من أجل كل من أجل ومن أجل الأمور السائلة الضعيفة التي لا تسوي شيئا. فبنو إسرائيل فعلوا ذلك كما قلنا من أجل الدنيا ويا للخص التي وصلوا إليها كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم أتوا الله لا في رجل شريف وكان هذا من دابهم بالتحريف أنهم يقيمون الحد على الطعيف وإذا كان الشريف فلا إقامة حد. لابد نقول أن الخسران يلحق بهم لأنهم فعلوا ذلك الغرض المقصود المخصود أتى أولئك قال كبراءهم اذهبوا إلى هذا الرجل فإن أتاكم بما تحبون فاخذوا حي هلل وإن أتاكم بما تبغضون فردوه والآية في سورة العمران إن أعطيتم هذا فإيش فأخذ. وإن لم تأتوه فاحذروا وكانوا يقصدون بذلك الجلد والتحميل الجلد والتحميم رجل زنى بامراه وكان سيبا فذهبوا لرسلم يتحكمون فقال لهم السلام ما تجدون حكم الزاني في التورات فقالوا الجلد والتحميم فقال عبد الله بن سلام هؤلاء قوم بهت اجعلهم يقرؤون التوراه فقال سليمان ياتوا بالتوراه فلما اتوا بالتوراه قال اقرا التوراه لما قرأ التوراه وصل الى ايه الرجل وضع يده عليه فقال له عبد الله بن سلام يا لوكا انزع يدك فلما رفع يده كانت آية الرجل فالغرض المقصود هؤلاء اشتروا على الدنيا بالآخر اشتروا بآية الله ثمنا قليلا فقد بدلوا وحرفوا وبعضهم قالوا قد انتشر في اليهود تجد ذلك في أهل الإسلام فعلوا ذلك انتشر فيهم الرش لا تحركون إلا بالرش وأنت تريد أقوام أهل الإسلام سبحان رب العظيم حتى لو كان غنيا سريا فيه خسه ودناء في النفس ما يتحرك بإلا أن تعطيه الدرهم والدرهمين و... و... ومعه ملايين ممكن ويأخذ منك الدرهم خصة نفس هذا الرش وقد قال أن لعن الله الراشي والمرتشي وإيش والراشي وأدي من بدع اليهود أيضا قد بذنوا دين الله جلالا في اولان بآيات الله ثمنا قليلا فقال الله جلالا في فإيايا أو قال فإيايا فاتقون والتقوى أن يجعل المر بينه وبين عذاب الله جلالا في اولان وقايا وكما قلنا كثيرا في التعريف بعض لها هي العمل بطاعة الله على نور يعني على بصيرة على علم لا على جهل العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وأن ينأ بنفسه عن عصية الله جلالا في أيضا على بصيرة من الله على علم يخشى عقاب الله جل في علاه وبعضهم قالوا التقوى هي فعل الأوامر وايضا انتهاء عن النواهي المنهيات وقال بعضهم هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل وايش والاستعداد ليوم الرحيم الخوف من الجليل الخوف من الله جل في علاه هذه التقوى بحق تقوى القلوب لا أنه يقع في المعصيه أو لا يقع في المعصيه يقع في المعصيه لكن يرتجي في قلبه ويخشى الموقف بين يدي الله جل وعلا الخوف من الجليل قد علم ادم قدر الله جل وعلا وعلم عظم عذاب الله جل وعلا وعقاب الله جل وعلا كبر في قلبه هذه الآل العظيمه ما لكم لا ترجون لله وقار لذلك قال الإمام ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه قال يفرق بين الصحابة بين من جاء بعدهم يقول ابن مسعود كنا نرى المعصية المعصية فقط يقع فيها المر كأنها كالجبث كالطوض العظيم سينهدم على صاحبه وأنتم ترون الآن العظام من المسائل كأنها ذباب على الوجه يهوشها الإنسان هكذا هذا استخفاف نعوذ بالله من الخزدان ولا يعظم شعائر الله جلال فعلان إلا من اتقى الله جلال فعلان وعظم قدر الله في قلبه ما لكم؟ لا ترجون لله وقاره الخوف من الجريء والعمل بالتنزيل لا يحيد عن كتاب الله يلا في ولا سنة نفسي لا يحكم رأسه إلا بدليل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييذ العلم نصب الخلاف سفهاتا بين الرسول وبين قول فقيه لا يحكم الأهواء بحر من الأحواض يقول كتاب وسنة وسأموت على ذلك والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيم كما قال ابن عمر رضي الله عنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو, أو عابر سبيل وكان ابن عمر بعد ذلك يقول إن أصبحت فلا تنتظر المثال. وإن أمسيت فلا تنطور الصباح قد قال علماؤنا كما قال علي ابن أبي طالب إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فالدنيا ملعونة ملعومة فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن شاء الله بإصلاح قدر نكمل